A'auzu bilaahmin al-Shaytan al-Rajim. Bismillahilladzim al-Rahim. al Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al Al-Quran al والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صلصال ك الفخر وخلق الجان من مارج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آل يربك ما تكذبان، ما رج البحرين يلتقيان؟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 ربك ما تكذبان، وله الجوار المُشاة في البحر كالأعلام، فبأي ألم يربك تكذبان؟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 أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Kau kذبان, هذه جهنم, هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون, يطوفون بينها وبين حميم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 ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكذبان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 قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم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 tuma tukadzdziban wamin dunihi ma jannatan fabi ayi ala irabbikuma tukadzdziban mataan mudahan mataan fa bi ayi fihi ma aynami fa bi ayi ala rabbikuma matukadhiban feehima fakihatun wa nakhlu wa rumman fa ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسن فبأي آلاء يربك ما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خدر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان bikuma tukdziban bismillahirrahmanirrahim masyaallah keren kan murattalnya Insyaallah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwa Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 4040344808 atas nama Moh. Nur Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan insyaallah wasamaa rafa'aha wa wada'al mizan